هل هناك فضل للعمرة في رمضان؟ نعم النبي صلى الله عليه وسلم قال لامرأة عمرة في رمضان كحجة معي فجعل النبي صلى الله عليه وسلم للعمرة في رمضان جعل لها أجرا عظيما كأن الإنسان حج مع النبي صلى الله عليه وسلم فالقادر المقتدر اللي عنده وفرة من المال ووفرة من الوقت يذهب إلى بيت الله الحرام ويعتمر في هذا الشهر هناك مفهوم خاطئ عند بعض الناس أنه, أنه يظن بأن العمرة في العشر الأواخر أفضل وهذا خطر لأن النبي صلى الله عليه وسلم يقول عمرة في العشر الأواخر كحجة ماء ما قال؟ قال عمرة في رمضان ولذلك تجد الزحام الشديد الذي يصل إلى أذية المسلمين الأسف في العشر الأواخر بسبب الفهم الخاطئ لا لو أن الإنسان اعتمر في أول يوم من رمضان كأنه اعتمر في آخر يوم من رمضان لأن العمر كما قال النبي صلى الله عليه وسلم كحجه معي عام ما في رمضان كله